أبشري يا أمتي زال الغثاء واصفا من كادر الأوهام ما أبشري, أبشري يا أمتي زال الغثاء واصفا من كادر الأوهام ماء جاشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجبها عنا غطاء وَانْجَلَى عَنَّا غُبَارٌ كَانَ يُخْفِي مَنْ تَنَادَ وَتَمَادَ وَأَسَاءٌ وَأَبَدَتْ مِنْهَا وُجُوهٌ بَائِسَاتٌ وَجِرَاحٌ نَازِفَاتٌ وَدِمَاءٌ خَفِّرِيْنَا عَنْ ضَحَايَكِ وَبُوحِي يَا زَوَايَ الدَّارِ فَالْبَوْحُ شِفَاءٌ خبرين عن ضحاياك وموحي يا زوايا الدار فالبوح شفاء ولماذا التحفوا بالصمت لما واجهوا للصا وبالخسران باء لا تخافي من أباطل رجال ذاهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا لا تخافي من رؤوس عظموها وهي من معنى المرؤات قواء يا رجالا شارفوا الليل فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساء يا رجالا شارفوا الليل فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساء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 وبيانات لها لفظ غريب ومعان ديننا منها براء وبيانات لها لفظ غريب ومعان ديننا منها براء وفضائيات وهم وانحراف يشتكي من سوء ما فيها الفضاء شوبهاتٌ شوبهاتٌ شهواتٌ شهواتٌ ورجالٌ ورجالٌ يشربون الوهم صرفا ونساءٌ همة الإسلام لا يدفع عنها صولة الباغين إلا الشهداء إلا الشهداء إلا الشهداء, إلا الشهداء